أول الله من السلطة الرجيم الله الرحمن الرحيم لا نفيدا بحروق Bismillah Whaaaaaa! Wow. Yeah I'm Come Bakın. <gülüyor> 국민in قل لن I yeah. go uh -huh. Vallahi We've that... The boys.